قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَسَاءَ عليها ثم الى ربكم ترجعون ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفض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 وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ جَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ إِن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً أَمْ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ